بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتكين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنجل إليك وما أنجل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 قَادِرُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَفْعَلُونَ الْإِحْسَانَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ تَقُولُونَ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 أو كصيام من السماء إكياه ظلمات ورعد وبق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محق بالكافرين كاد البق يخطف أبصارهم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 يا أيها الناس احمدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأندادا 129. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من نثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 كلما وزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي وزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أدواج مطهرة وهم فيها قالبون إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلَ مَا بَعْوَضَ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّذَالَذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه تدعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم معرضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء. فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء.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 وزوجك الجنة وسدا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان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 قلنا اهدطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قالبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فرهبوا وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكيين أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْدُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي نَبْصُ نفس عَنْ نَبْصِ شَيْئَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقَدُّ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِزْعَانِ يَسُومُنَكُمْ سُوءًا العباد يذبحون ابناءكم ويذبحون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواء الرئيم فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُقْمِنَ لَكَ حَتَّى نَوَالَهَا جَهْرَتَهَا فَأَخَذْتُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَعْضُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَأَنْ تَشْكُرُونَ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْدِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, فادع لنا ربك يُخْرِجِ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَخُومِهَا وَعَدَسِهَا وَوَصَلِهَا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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسدين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين قالوا اع لنا ربك يبيد لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا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 121. إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 122. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا فيها قال الآن بالحق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 كذلك يؤمن الله الموتى ويريك الآياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالإجارة أو أشد قسوة وإن من الإجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْ هذا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَٰذَا مَا يَهْبِطُ مِنْ قَشِيَّةٍ لَّهُ وَمَا اللَّهُ بِرَافِضٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون عنهم لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون.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 أَو لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ يَقُولُوا إِلَّا يَخْرُصُونَ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إِلَّا أياما معدودة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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ تَقْبَنِ إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالدَيْنِ أَحْسَنُونَ وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ عُزْنَا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 إذ أخذنا ميتا قم لا تسفكون دماءكم ولا تقررون آفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. <تصفيق> ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تراهرون عليهم بالإذن والعذوان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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهواه فتكم استكبرتم ففريقا كذبتهم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لانهوا الله بكفرهم فقليل من ماعين ولمَّا جاءَهم كتابٌ من عند الله مصدِّق لما ماهُم وكانوا من قبل يستفثِعون على الذين كفروا فلَمَّا جاءَهم ما عرفوا كفوا به فلَعَنَتُ الله على الكافرين بِئْسَمَا اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغَيْرِ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ سَبَّأُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّسَابِبَ بَيْنَتِهِم مَّتَخَضُّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْوَادِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُرَقًا مَا أَتِينَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْأَجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ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 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمدحبعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان ادو الجبريل فانه نزلوا على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبديل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاتقون أَوَكُلَّمَا عَاهَذُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ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 واتبعوا ما تثم الشياطين على ملك تليمان وما كفرت تليمان ولكن الشياطين كفروا يعدمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفتدون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من احد الا باذن الله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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما منسق من آية أو منسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ قَد كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَوْذُنَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِن أَنْ بِأَفُوسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُمُ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 بلاء من أسلم وجهه لله وهو مؤسِّن فله أجر عند ربه فله أجر عند وَلَا ولا خوف عليه ولاهم يحدن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقلت النصارى ليست اليهود على شيء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 الذين آتيناهم الكتاب يدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يدوا عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِلَى رَاهِمٍ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل لَّتَإِبراهيم حنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إرراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى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 وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتعادوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون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 كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط من مستقيم وكذلك جعلناكم قمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 نَالَ اللَّهَ بِنَاتِ لَرَحُمُ الرَّحِيمِ هَذِنَّ رَاتَقَلْبَ وَجِهَكَ فِي السَّمَاءِ أَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبِلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْدِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُو وَجْهَكُمْ شَطْرَ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 وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِيمِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وادا تقولون لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والموة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهو الكفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حالدين فيها لا يطفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 إذ تبرأ الذين مِنَ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعتهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أسرات عليهم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 ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وقم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله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 فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بيحسان ذلك تغفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا أضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 هل يستجيبون والمؤمنون لعلهم يرشدون؟ وَحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تخطانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم. وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أثموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَّدِيِينَ وَقُتِلُوا هُمْ حَيْثُ فَتَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْدِ وَلَا تُقَاتِلُوا هُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتِلُوا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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المبتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة وأحفنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والرَّمَّة لله فإن أُحصِلُكم فَمَنْسَتِسرَ مِنَ الْهَدِيَّ ولا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُو الْهَذِيُّ مَحِلَّهَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمًا مِنْ رَأْسِهِ مِنْ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهده حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فتوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضادين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رسول رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذُكُرُ اللَّهِ كَذِكرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَذُّ الْخِصَابِ وَإِذَا تَوَلَّى تَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسَسَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ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 وإلى الله ترجع الأمور. تلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه. وَمَن يُبَدِّلْ نَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُ فَإِنَّ اللَّهَ كَثِيدُ الْعَقَابِ إن الذين كفروا الحياة الدنيا ويصقرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بعير حساب كان الناس أمم متا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وانزل ما الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ما اختلفوا فيه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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسرتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكَ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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميتة قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركه ولو أعجبت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.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 ويسألونك عن المعيض قل هو أذى فاعتزلوا النتاء في المعيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن ناجئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصدحوا بين الناس والله تميع عديد لا يؤاخركم الله باللغو في أيمانكم ولا كي ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللزجاد عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يعز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهم إن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خذتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حبود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تعد له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمهم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 ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والعكمة يعركم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثب ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفتهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناع عليكم فيما فعلن في أنفتهن بالمعروف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 أنفسكم فحذووا، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغ لهن فريضة. وَمَسَّرُوهُنَّ عَلَى الْمَوْتِ قَضَرُوا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَذَرُوهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن من قبل أن تمسهن وقد فرضت لهم فريضة فنصف ما فرضت إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفصل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فَإِنْ فإن خفتم فرجالا أو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 فإن خرجنا فلا دناح عليكم فيما فعلنا في أنفتهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتكين كذلك يبين الله لكم آياته دَعَ لَكُمُ التَّأْكِيدَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 قال إن الله الصفاه عليكم وزابه بسخة في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الثابوت فيه تكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالزنود قال إن الله مرتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 لَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَبْغُونَ مِنْكُمْ أَنْ يُضِلُّونَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كم من فِئَةٍ قليلة غلبت سئ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفت الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَالَمِينَ إِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَابَ بعض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 ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افقوا مما وزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلده ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هم الحي القيوم لا تأخذه جنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مَن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفوهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي عَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُّلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْيِّ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُعْيِّ وَأُمِيْتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الوالمين أو كالذي مر على قرية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 قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى إمارك ولنجعلك آية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 قال أولم تؤمن؟ قال بلا ولا كلي أقوم إِنَّ قلبي قال فَقُد أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَأَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَاهُنَّ جَبَلٌ مِنْهُمْ جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 والله واسع العليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أجرهم عند ربهم لهم أجر منذ ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ونيل يا ايها الذين امنوا لا تظلموا فذقوا قاطكم بالمن والاذا كذلذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترام 119. فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا 111. والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بثغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كما في جنة بربرة أصابها وابل فأتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِن نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات لهم فيها من كل الثمرات وأصابره ركبر وله ذرية ضعفاء فادَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِقْصَارٌ فِيهِنَا فاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَأَلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّوْفِرَةً مِّنَّ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يَعْلَمُ وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وَإِن تُقْفُوا هَذَا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سِيَأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ دَامٌ وَلَكِنْ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وما وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُقْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يمحق الله الربا ويؤفي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الزبا كنتم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 وَأَن تَصَدَّقُوا غَيْرَ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَظُنُّونَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا ايها الذين إِذَا اذا تداينتم بدين الى اجل فمما يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فَلْيَعْتَبِرُوا وَلْيُمْلِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَلْقَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيَهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَاجْعَلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ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 ولا يكب الشّهداء إذا ما ذُعوا ولا تسأم أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم دناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضارز كاتب ولا شهيد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 وَإِن كُنتُمْ عَلَى تَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقَبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَدْ الَّذِي الَّذِئِتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قليل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وإليك المصير